فَدَ اللهُ مَا بُِورُورم فَلََّ ذاقَ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَآاتُهُ مَا وَطَفِ قَا وَرَقِ الْجَننَّ. وَطَفِقاَا يَخصِفَان عَلَجِ م مُِ وَرَكِ الجََّةِ وَندَهُ مَا رَبّهُ م أَلَم أَهَكُمَا عَ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَكُ لَكُ ماءِ